مصطفى يا مصطفى أنا بحببِك يا مصطفى سبع سنين في العطاء يصدق إنه إنername أحمد إنhof أحمد إنsemble أحمد يصدق إنه إنه إنه إنأ executor إس إس أس إس أس إس أس إس يصدق إنه إن أحمد أحمد اللي فاتت في عز البرد كان فوق سطح بتها تصدق ان ام احمد احمد احمد احمد احمد الناس كلها مش عارفين ان احمد دايب ابني منهم احمد ست فضيلة وخرايشاك عالها بقالها سنين جلامي الناس ما بهمي هاش عارفات دنيا تهادت عاش احمد الابني ما بيسيبهاش عارفينه مهرية الاساس سيزا هي اشايا كانت بيجد يتعبانة وديت لحمد كل حاجة دي وقتية يام يام يام يام احمد حوش ابنك احمد وشيليه من عين ام احمد ام احمد ام أحمد, أحمد. أحمد. أحمد. احمد تصدق ان ام تصدق ان ام أحمد, احمد احمد احمد تصدق ان لسه في اكتر من 100 الف ست نفسهم يبقوا زي ام أحمد ويبقى عندهم احمد <تكلمة بعك> <تصفيق> الناس كلها مش عارفين ان احمد ده يبقى ابن من ام احمد ست فضيله وخير عيشه عشب احمد الابني مبيسيبهاش عارف النمو هي الاساس من هي شقيانة كانت بيجدي تعبانة ودت احمد كل حاجة دي وقت هي بحر حر حر حر يام يام يام احمد حوش ابنك احمد وشيليه منا انا بنت العين يا الحلوين حزينه العين يا الحلوين وصدق ام احمد ام <تصفيق> احمد